بسم الله رب العالمين وصلى والسلام على وعلى الخلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين نواصل شرح عقود رسم المختي لخاتمة المحققين والعبدين رحمه الله تعالى أنكملنا وصلنا أو نواصلنا بدأناه ووقفنا عنده نطلع من فيه طبقات الفقهاء أليس كذلك؟ هنا وصلنا قال المصنف رحمه الله تعالى فنقول ان الفقهاء على سبع طبقات الاولى طبقة المجتهدين في الشرع كالائمة الاربعة كالائمة الاربعة وغيرهم مثل الامام الثوري والعوزاعي وابن ابي ليلى واللي رحمهم الله جميعا قال طبقة المجتهدين في الشرع فوقت المشاهدين في الشرع كلائمة الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول الآن قوله في البداية قال إن الفقهاء على سبع طبقات يعني هذا ما ذكره الأكثرون نقل العبين كمال الباشا العلامة عبد الحي لكن برحمة الله عليه نقل عن الإمام الكثوي يعني أن الطبقات خمس وحقيقة يعني لا فرق بين التخميش والتسبيح هنا يعني ما نقله في مقدمة عمدتي قال أذكر لكم قوله قال لا منافاة بين التخميش والتسبيح فإن من خمس اقتصر على الفقهاء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق. ولم ينحطوا عن درجة التمييز بين الضعيف والقوي يعني بمعنى قام الدرجة الاولى وهي درجة المجتهدين المطلقين في الشرع والدرجة السابعة وهي ليست من الدرجات اصلا كما سنعقب عليها بإذن الله فبقيت درجات الخامس قال فان من خمس اقتصر على الفقهاء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولم ينحطوا عن درجة التمييز بين الضعيف والقوي ولم يصلوا إلى درجة التقييد المطلق. ومن سبع عمّه فأدخل في القسمة المجتهدين المطلقين والعلماء غير المميزين. وحقيقة أن هؤلاء ليس علماء حتى يسميهم غير مميزين. وبحث هذا ما نقله يعني في مقدمة عمدة الرعاية. وهناك تقسيم آخر يعني ذكره المحجر الهيثم رحمه الله تعالى. عن شرح المهذب النووي يعني ملخصه يعني يعني ما نقله حجر قال يعني المجتهد إما مستقل وإما منتسب إما مجتهد مستقل وهو المسألة المطلق وإما منتسب والمنتسب على أربعة أقسام الأول المجتهد المطلق المنتسب والثاني المجتهد المقيد المنتسب والثالث حافظ المذهب القادر على التقرير والتحرير يزيف ويُرده والرابع حافظ المذهب غير القادر على التقرير والتحرير هذا تقسيم ابن حجر المكي رحمه الله تعالى هذه إذن درجة الأولى وهي طبقة المجتهدين من الطبقات السبع التي ذكرها ابن عبدين تبع فيها ابن كمال باشا. وكما تعلمون هناك اعتراضات كثيرة يعني على تقسيم كمال باشا. كما نقله إمام الكوفري ومنهم أيضا الإمام الشهاب المرجاني في رسالته التي ذكرتها لكم. ما اسم الرسالة وزيادة بس رسالة الشهاب المرجاني؟ من يذكرنا رسالة الشهاب المرجاني؟ نقل الإمام التوفري كان نقلنا عن الشهاب المرجاني رحمة الله عليه رسم الرسالة من يتذكر طيب غير أو من يتكر لنا رسالة إمام المرجاني رحمة الله عليه الشيخ بغدادي أخونا وليد أخونا يوسف خمساء بكرنا أكثر من مرة رسالة إمام المرجاني لا أحد لا أحد يتذكر. نمهل بزيار حتى يبحث. مع الشيخ جوجري كالعادة. وكثيرا يعني اعتبر على تقسيم كمال باشا. يعني غير الإمام الرجاني والإمام الكبير. وكذلك المطيع رحمة الله عليه. مفتي الأزهر إمام الحنفية الشيخ محمد لقيط المطيعي. شهاد مرجاني له كتب طيب أعطينا اسم الرسالة كتبت شهاد مرجان جاءك بالشعب المرجانية لا. أنا موجودة وأبعتها بالأصلين يا شيخ زياد اسم الرسالة موجودة في الأصلين وذكرتها لكم يلا ابحث عنها أغلب حالك شوي حتى لا يأتيك كل شيء على طبق من ذهب ابحث تجدها تجد اسمها نحن نوان واصل وانت الحق طيب. الطبقة الثانية الطبقة الثانية قال طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وصاحب وشائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسد القواعد التي قررها أستاذهم فإنهم وإن خالفوا في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونهم في قواعد الوصول يعني هذه يعني طبقة اعترض عليها الكثير يعني حقيقة يعني أن الإمام بكمال بشر رحمة الله عليه لم ينصف يعني أصحاب الإمام في تقسيميه له وأنا أستأنق لكم وقول يعني حول هذا الموضوع ف الإمام يوسف محمد يعني هو أدرجهم في طبقة مشتهدين مذهب الذين لا يخالفون قول إمامهم وهذا آه... ليس بصحيح. وإحنا نقول إن هذا تقسيم باشا فرض عليه. يعني كلام ابن باشا هنا ليس بصحيح يعني يجعل الإمام يوسف ومحمد والحسن زيد وزفر من طلقة ثانية. هم في دراية الإمام وأنا على ذلك يعني نقول إن شاء الله تبين وتؤكد أن صحة ما نقوله يعني في ما نقلناه عن غيرنا يعني هذا القول ليس لي. وإنما بيان لخطأ يعني ما ذهب إليه من كامل باشا. والله من فيه رحمه الله تعالى وأحسن إليه وغره في تقسيمه هو قال هم لا يخالفونه في الأصول وكامل بكامل باشا ليس بصحيح فإن مخالفة الإمام يعني أبو يوسف ومحمد يعني كثيرة في الأصول يعني حتى قيل عن بعضهم أنهم أنه خالفاء بحنيفة في ثلثين مثلا واضح ولهما أصول مختصة بهما تفردا بها عن الإمام وخالفاه فيها من أمس مثلا من ذلك يعني اللهم صلى الله محمد اللي قال أنهما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه هذا كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكره في منخوله يعني قال أنهم خالفوا في أصولهما في ثلثي مذهبه نضرب أمثلة يعني من من ذلك مثلا أن الأصل في تخفيف, تخفيف النجاسة هي تعارض الأدلة عند الإمام وعندهما اختلاف الآراء واضح ومرة هذه صلى معنا اللهم صل على سيدنا محمد يعني من أراد يعني أن يستزيد من ذلك يعني في مخالف الإمام ويوسف ومحمد للإمام أبي حنيفة وأن لهما أصول منفية بهما وخاص بهما، فليراجع رسالة الإمام يعني أبو زيد الدبوسي لا لا, لا ليس هذا صحيح صحيح يعني الكتاب تأسيس النظر لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي هناك يعني جمع الأصول التي خالف فيها يعني أو الخلاف بين أبي حنيفة وابن يعني من أراد أن يستفيد فليراجع تأسيس النظر. طيب. نا أنا أنا أنقل لكم يعني عن شمس الأئمة عبد الشتار الكردوري في رده على المنخول على منخول الإمام الغزالي. لا ليس هذه الرسالة يا أبو زياد ليست مفاهيم الأصلاء لا ليست هذه الرسالة موجودة في الأصليات قلت لك. طيب الإمام شمس الأئمة عبد الشتار الكردوري في رده على المنخول ماذا قال إن الإمام أبو حنيفة. قد أم أنهما بلغا رتبة الاجتهاد وإن وظيفة المجتهد للعمل باجتهاده دون اجتهاد غيره فأمر بترك العمل لقوله إذ لم يظهر دليله وقال لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا ونهى عن التبأ إلى معرفة الدليل فلم يظهر لهما دليله قول أبي حنيفة في بعض المسائل وظهرت لهم الأمارة على خلاف قوله فتركوا قوله بأمره عملاً لن برأيهما بأمره واضح فهذا دليل يعني على أنهما مستهدان مستقلان نا رتبة الاجتهاد المطلق يعني إلا أنهما لحصن تعظيمه لأستاذه وفرق إجلالهما لإمامهما أفصلا أفصله وسلكا مسلكه وتوجها إلى نقل مذهبي وتأييده وانتصاره وانتسب إليه كما في مقدمة يعني عمد العمدة هذه هي عمدة الرعاية واضح؟ قال في عمدة مقدمة الرعاية قال فالحق أنهما مجتهدان مستقلان نالا رتبة الاجتهاد المطلق إلا أنهما لفتن تعظيمهما لأستاذهما وفرط إجلالهما لإمامهما الصلاة أصله وسلاكا مسلكهم وتوجها إلى نقل مذهبه وتأييده وانتصاره وانتسبوا إليه وهذا له نبائر عند غيرنا يعني عند الشافعية أيضا مثل الإمام الهويط والزعفران هؤلاء يعني وصل درس الاجتهاد المطلق وفي المالكية أيضا ابن قاشم وأشهب أيضا وصلوا إلى درس الاجتهاد المطلق واضح بذلك قال احنا قلنا اذا اعتراض على قول ابن كمال باشق على طبق الثاني طبق المشاهدين في المذهب هذا اجحاف لابي يوسف ومحمد ذلك وقال طبقت المستهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد محمد وسائر أصحاب أبي حنيف القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على حسب القواعد التي قررها أستاذهم بأنهم إن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الوصول قلنا هذا الكلام يعني غير صحيح ما قد خالفوه في أكثر من الثلثين كما ذكر الإمام الغزالي المنقولي رحمه الله تعالى ومن أراد أن يستزيد ذكرت انا أن يراجع تأسيس النظر. زيد جيد الدبوسي فيرحض كان خالفاه في الأصول. وبحال الأمر طيب. بقي نقول قال فإنهم إن خالفوا في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول يعني حتى نزيل إشكام هذه العبارة يعني على ما ردنا على الإنسان الباشق قال لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول بمعنى أن يوافق اجتهاده اجتهاد اجتهاده وابح وقوله في قواعد الأصول أي في أكثرها بهذا يندفع الإشكال بهذا يندفع الإشكال وابح إذن يقلدونه أي يوافق اجتهاده ومجتهاده وقوله في قواعد الأصول أي في أكثرها فبهذا يندفع الإشكال طيب نظورة الحق نعم هذه رسالة إمام المرجان التي نقل عنها الإمام الكوثري ترد على ابن كمال باشا رسالة نظورة الحق في فئة العشاء أنه لم يغيب الشفاق مشابه الدين المرجاني. ويتفضل أخي أحمد. طيب الطبقة الثالثة طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالخصف، وابي جعفر الطحاوي وابي الحسن الترخي، وشمس الأئمة الفلواني، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قافان وغيرهم. فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع لكنهم يشتنبغون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عن على حسب أصول قررها ومكتبى قواعد بسطها وأيضا هذه فيها اعتراضات الآن بس نبدأ في البداية حتى نعرف يعني من الأسماء التي ذكرها ابن عبد الرحب ذلك الخصاف الخصاف له أحمد بن عمر أحمد ابن عمر كما نقله كثير من أهل مذهبنا يعني في روايات من ك وغيره وبعضهم قال أحمد ابن عمر كما ذكره الإمام الذهبي في علام النبلاء واضح وابي جعفر الطحاوي معروف يعني أحمد اللي هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى صاحب شرح معاني الأثار والطحاوي نسبة إلى طحة قرية أسفل أرض نصر، وهو إمام ثقة فقير ولد سنة 230 وتوفي سنة 331 وكذلك أبو الحسن الكرخي، وهذه يعني في معظم الرسائل يعني والمنسخات موجود أبو الحسن الكرخي وهذا يعني من الأخطاء. واضح الكرخي أبو الحسين. وليس أبو الحسن اللي هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي نسبة إلى كرخ السلام عليكم إن شاء الله يقول لنا كالخصاف هو أحمد بن عمر كما ذكره الكثوي وأبو عمرو كما ذكره الإمام الذهبي في أعلام النبلاء وأبي جعفر الطحاوي رحمه الله عليه وأبي الحسن الكرخي اللي هو عبيد الله بن حسين عبيد الله بن حسين أبو الحسن الكرخي وليس أبو الحسين صحيح أبو الحسن أنا ذهب بالي إلى القدوري رحمة الله عليه فلتصحح هذه إن كان أخونا أبو زياد أخونا يعني صححة إن شاء الله في التسجيل كما هي صحيحة التعليق ليس هنا التعليق على ذكر اسم القدوري رحمة الله ذكر باسم أبو الحسن وهو الصهي أبو الحسين إذن وأبو الحسن الكرخي عبيد الله بن حسين أبو الحسن الكرخي نصفة إلى كرخ هي قرية بنواحي العراق قراتي لغداري يعني إذا طلعت قرأتك أبو زياد كرخي يعني قرأتني غداري الله المستسلم ودفعت ميتين وستين وتو في سنة ثلاث رحمة الله عليه وشمس العمل الحلواني وبالنون الصحيح وبالهمس صحيح يعني الفلواني والحلوائي بالهمس أيضا صحيح شمس العمل الحلواني أو الحلوي وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح واضح يعني وعندما يقول الفلواني نسبة إلى الحلوة كأنه كان صانع هو رحمة الله عليه يعني ليس نسبة إلى البلد لما يقول الفلواني نسبة إلى الحلوة وشمس الأئمة السرخصي شمس الأئمة السرخصي رحمه الله تعالى ما اسم السرخصي زياد بكرنا درجة من الإمام السرخصي واسم الإمام السرخصي سنة الأئمة السرخصي محمد بن أبي سهل السرخصي ومتغفى سنة أرواعمية ثلاثة رحمة الله عليه والسرخصي نسبة إلى سرخص فتح السين وفتح الراء وسكون الخ... السرخصي من بلاد خراسان. والإمام النووي ذكر يعني في ضبطه يعني لغة أخرى اللي هي قال فتح السين وسكون الراء الشرف وفتح الخاء شرخس لا الصحيح الأول يعني ضبط أصحاب مذهبينهم أعلم يعني برجاله وضبطها الشرخسي مصباح إلى من بلاد فرسان طيب فخر الاسلام البزدوي فخر الاسلام البزدوي نسبة الى بزدة قريبة من بلاده بلادها قريبة من نصف والبزدوي هو الامام علي بن محمد بن الحسين البزدوي يرد في حدود سنة 400 وتوفي سنة 482 وكذلك فخر الدين قاضي خان حسن ابن المنصور بن عحمود الأوزند الفرغاني المشهور بقاضي خان رحمه الله دو في سنة خمسيني واثنين واثنين والإمام العلامة صاحب التصحيح بن قطلوب ورحمه الله تعالى يعني قال في تلقاء ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس فلا يقدم على تصحيح قاضي خان تصحيح وهذا ما نقله أيضا ابن عبدين يعني عن الإمام ابن قطلوب رحمه الله إذن ما يصح قاضي خان مقدم على تصحيح غيره نعم صاحب الفتاوى الخانية فتاوى قاضي خان نعم سمى الفتاوى الخانية لنفس الفتاوى قاضي خان قال وغيرهم قال فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع لكنهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب أصول قررها ومكتبة قواعد ضبطها حتى هذه يعني أترب عليها يعني أذكر لكم فتاة لا مطبوع كاملة فتاوى قاضي خان مطبوع يا شيخ بغدادي لها أكثر من طبع مطبوع بها الفتاوى فتاة الهندية لطبع بلوقي القديم ومصورة أيضا في عدة مكتبات الفكر وغيرها ولها طبع أيضا مستقلة يعني وفق وحدها في باكستان طبيعة في مجلدين مطبوعة. اللهم صل على سيدنا محمد. الآن هذه الطبقة اللي هي الطبقة الثالثة. لقى طبقة المشاهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب الخفاف والمجعفر الطحوي وبحسن الكرخي وشمس الأمل الحلوائي. نسمسوا لأن الشرقسي ورخل الإسلام بزدل ورخل الدين قاضي خان وغيره فإنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام يعني الإمام المطيع رحمة الله تعالى في كتابه إرشاد الملة هذا كتاب من كرد الشيخ محمد بخيت المطيعي موتي الأحناف في الأسهر رحمه الله تعالى إمام الحنفية في أصره وهو معاصر الإمام الكوثري له كتاب اسمه إرشاد أهل الملة في إثبات الأهلة تكلم فيه عن هذه الطبقات وناقشها يعني عند ذكر الخصاف أذكر, أذكر لكم قولهم قال أما قول ابن كمال باشا في الخصاف والطحاوي والكرخي أنهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع فليس بصحيح بل هو مخالف للواقع فإن ما خالف به أبا حنيحة من الأحكام لا يعد ولا يحصى ولهم اختيارات في الأصول والفروع وأقوان مستنبطة احتد عليها بالمنقول والمعقول كما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه خصوصا الخلافيات وقد قال الطحاوي في أول شرح العثار أذكر في كل كتاب ما فيه الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحج لمن صح عندي قوله منهم لما يصح فيه مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من اقاويل الصحابة او تابعيهم رضي الله عنهم اجمعين وقد خالف الكرخي الاصحاب في هلال ذي الحجة وانفرد عن الامام وغيره في ان العام بعد التخصيص لا يبقى حجه اصلا وان الخبر الواحد في تعم بها البلوى، ومتروك المحاججة به عند الحاجة كل منهما ليس بحجة اصلا واضح هذا اعتراض الذي ذكره الإمام المطير رحمه الله تعالى في إرشاد أهل الملة وعارض يعني ما ذكره الإمام بن كامل باش بين الخفاف والكرخي يعني هؤلاء لا يخالفون ولا يستطيعون على المخالفة هذا الكلام لمن تتبع كتب المذهب ليس بصحيح طيب هؤلاء وصلوا إلى درج الاجتهاد في المذهب طيب من منهم من الشافعية؟ من وصل هذه المرتبة من الشافعي أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد المروزي ومن المالكي الأبهري وأبي زيد ابن أبي زيد ومن الحنابل القاضي أبو يعلى والقاضي أبو علي اللهم صل على سيدنا محمد مضحه نقف عند هذه الطبق لن نتكلم عن الطبق الرابع نتكلم عن الطبع في المناخ إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم الطبقة الرابعة طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي الإمام الرازي هو أحمد بن علي مؤببت من الرازي المعروف بالجفاص قال طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كرازي وأبرابه فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنهم لأحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل بوجهين وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب او عن عهد اصحابه المجتهدين لرأيهم ونظرهم في الاصول والمقايسة على امثاله ونظائره من الفروع وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قبله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل وايضا هذه الطبقة ايضا عليها اعتراض كبير اللهم على سيدنا محمد ف... لما قال طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي يعني عبد المؤلف رحمه الله تعالى عده من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا وكما ذكر يعني من اعترض عليه أذكر لكم قوله قال وهو تنزيل أبي بكر الرازي عن محله الرفيع نعم فإن شأنه في العلم جليل وباعه ممتد في الفقه وكعبه عال في الأصول وقدمه فيها راسخ ووطأته شديدة ووطشه قوي ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المستهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بخر الرازي حتى الطبق اللي قبلها الذكران الخصائف قالهم عيال على الجخصاص رحمة الله عليه ومصباق ذلك دلائله التي نصبها لاختياراته وضراهنه التي كشف فيها عن وجوه السدلالاته الإمام الحلواني فانظر الآن قول الإمام الحلواني فيه في الجصاف قال هو رجل كبير معروف في العلم اخذ بقوله إذا الحلواني يقول عنه نقلده ونأخذ بقوله فكيف يجعل درجة الحلواني أعنى منه الحلواني يقول أنه يقلده ونأخذ بقوله فكيف يجعلهم في درجة أدنى من درجة الحلوان والخصاف وغيره إذن شمس الأم الحلواني قال, قال رجل كبير معروف في العلم عندنا وإنا نقلده ونأخذ قوله فكيف يجعل ابنك مع الباشا سمس الأم الحلواني صاحب هذه المقالة مجتهدا في المسائل وأبا ذكر الرازي مقلدا لا يقدر على الاجتهاد أصلا فيقتضي أن شمس الأئمة الفلواني وهو متهد يقلد أبا بكر الرازي وهو مقلد ويمكن أن يقال إنه قد اشتبه على ابن كمال من قول علمائنا إن وظيفته هو التخريج فقط وإن غاية شأوه هذا مع أن الأئمة المشتهدين قد وقعت لهم تخريجات كثيرة وما ضرهم ذلك في اجتهادهم فأبو بكر الرازي كذلك ولا يجعله تخريجه في مرتبة أنزلة من مرتبته فالحق أن يعد من المجتهدين في الملهب واضح بقي أن نقول قال يقبلون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين ابن تمال باشا يعني عرف هذه الدرجة اللي هي قال عرف العلامة ابن تمال باشا أصحاب التخريج اللي هم من هم أصحاب التخريج من لهم قدرة على تفصيل قول المجمل ذي وجهين وحكم محتمل لأمرين هذا يعني ما ذكروا من كمان باشا في طبقاتهم ولكن يضاف الى هذا ايضا يعني يمكن النضاف الى ان اصحاب التخريج ايضا يفرعون على اقوال امامهم تفعيات جزئية واضح كما سيارتي عندما نشرح البيت الخامس والعشرين ان شاء الله رب زياد بقول نفس التقسيم بغض النظر عن ذكرهم يا إما فيها غير مسلم يعني هناك اعتراض على أصل التقسيم كما أن هناك اعترابا على تصنيف لإما فما هو التقسيم الموضوع عندنا وما هو التصنيف الصحيح طيب احنا نذكر يا شيخ ابو زياد احنا ذكرنا يعني في كل طبقة ذكرنا الاعتراضات ذكرنا الاعتراضات فإما بتراجع رسالة اللي هي الإمام المرجاني وأم أو ما نقله الإمام الكوسري عنه وكذلك ما ذكره الإمام المطيع كلنا في إرشاد أهل الأئمة في إثبات الأهلة كلها موجدة هذه الكتب يعني ارجع هناك وارجع يعني انظر إلى التقسيم كيف أصبح يعني بعد الاعتراض نعم هو موجود عملهم والإمام التوسر يعني أتم هذا الأمر واضح طيب طبق الخامشة طيب نقف من المرض القادم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله نقف هنا والحمد لله رب العالمين